الهنا الهنا اجزلنا عطاءنا الهنا الهنا أ ج ز ل ل ن ا ع ط ان يكون لك ر ا و ن لك ن ر ان ن ل ن ان و ن ن ا و ن ن ا و ن لك ر ح ل ن ا ص د و ر ن ا اغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا اله 「しゅらきなさってく يا ا رب أنت ل م ر ت ج و إ ل ي ك ع ب د ك ه ا ل ن ا ب ا ف ي ا للعلوم د ج ا واغفر ن ربنا ا يا فرحم ا في ا ل د ج ا واغفر ل ن ا يا ربنا إ ل ه ا إلهنا 「泣きそうにしてくれよ」<音楽><音楽> كطالبين و إ ل ي ك نرجع خاشع فاشفق علينا يا معين ورافقنا ف ن يا ربنا ش يا معين و ربنا ف جئنا كعفوك طالبين واليك نرجع خاشع فاشفق علينا يا معيد وراف بنا يا ربنا فاشفق علينا يا معين وراف بنا يا ربنا يا ربنا المرتجى انت المرتجى واليك عبدك قد لجا فارحم قلوبا في الدجى واغفر لنا يا ربنا فارحم قلوبا في الدجى واغفر لنا يا ربنا لا ه ل ه اله ز ن عطاءنا ا ل الا ه ل انا لنا عطاءنا وغفر ا ل ل م صل وسلم وبارك عليه وعلى اله